استهلالا ببدء هذه الدورة أسأل الله العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعنا بها وأن يجعلها من صالح الأعمال ومن باب التعاون على البر والتقوى فما أنا وأنتم أيها الاخوه إلا طالبو علم وليس المقام مقام شيخ وطالب بقدر ما هو مقام إخوة يتعاونوا على البر والتقوى يقول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإن أعظم ما يعان به المسلمون اليوم هو بث العلم وبذله أذكر أيها الاخوه في هذه الدورة بإخلاص النية لله عز وجل فهي أس الأعمال ولبها وشرط قبولها الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإن الرياء والسمعة والشهرة ادواء يصاب بها طلاب العلم إلا من رحم ربك فعلينا بتحقيق هذه النية الخالصة وأن يكون همنا التعلم والعمل بما تعلمنا والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وأن نصبر إذا ما حل بنا أذى ولا بد أن يحل بنا أذا ابتلاءا واختبارا وتمحيصا الإخلاص لله عز وجل هذا هو زادك أيها الطالب فمن الآن حقق النية الصالحة وجاهد نفسك في تحقيق هذا المطلب أن تريد من طلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك المسلمين وعن أهل بيتك. أن تكون النية إقامة دين الله عز وجل وبذله وبثه لا أن يشار إليك بالبنان أو أن يقال فلان وفلان أو أنك يفسح لك في المجالس فإن هذا يذهب أعمالك وجهدك خسرانا عياذا بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا خلاص نية لله أول أمر ينبغي أن تحرص على تحقيقه في طلبك للعلم بل وفي كل أعمالك التي تتقرب بها إلى الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات ثاني هذه الوصايا لطلاب العلم هو الجد والمثابر في التحصيل وأن يبذل المرء كل وسعه في أن يحوز العلم فإن سلف الأمة صبروا وصابروا كان عمر بن الخطاب له صديق له وصاحب يتناوبان الدروس والنصحة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بيوم وكان عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يأتي إلى الصحابة الكبار ساعة القيلولة ويبقى عند الباب تسفه الرمل يسفه الرمل والريح فيخرج الصحابي الكبير يقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا جئناك يقول هكذا يطلب العلم فينبغي لطالب العلم أن يتعب في تحصيله وهو لا ينال براحة الجسم كما قال يحيى ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم العلم أيها الإخوة يحتاج منك بذل وجهد ويحتاج منك أن تواصل الليل والنهار لا تظن أنه يأتي في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين قال أحمد بن حنبل من المحبرة إلى المقبرة الزهري يقول الإمام من طلب العلم جملة فاته جملة إنما يطلب العلم مع مرور الأيام والليالي طالب العلم يتصبر ويتجلد في التحصيل ولو اقتضى الأمر أن أمشي مسافات طويلة أو أن أرحل رحلة او ان اؤثر بدراهمي طلب العلم فان شعب ابن الحجاج يقول من طلب الحديث افلس وبمقدار صدقك ايها الطالب يؤطيك الله عز وجل من بابه الواسع علما وتعليما فلو صدق الله لكان خيرا لهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين طالب العلم أحر الناس بتحقيق منزلة الصدق في الطلب ويفتح عليه بمقدار صدقه فضع هذا في خاطرك وبالك وليكن منك على ذكر أن تخلص النية صادقا وأن تتعب في هذا التحصيل بالحفظ والمراجعة والتثبيت والتسميع على إخوانك في أجواء من الأخوة الصادقة لا في أجواء من التعالي على الإخوة إنما تريد أن تتعاون مع إخوانك وأن تحرص على تثبيت العلم فإن آفة العلم النسيان الآفة العظيمة أن تنسى ما تعلمت ولذلك لا بد لك من مذاكرة ومراجعه ومصادره الزهري رحمه الله الزهري رحمه الله كان يأتي إلى امرأة جارية لا تفقه شيئا فيسمع عليها الحديث مرارا وتكرارا فتقول إنني قد حفظته فيأتي لها بعد أيام يقول أين الحديث قد تقول قد أنسيته فيقول لذلك أكرر لذلك أكرر كي لا ينسى العلم فأنت راجع مسائل العلم وتصبر في هذه المراجعة وليكن لك إخوانا يسمعون لك وتسمع عليهم في تعاون صادق ليس وراءه تعالي على الإخوة طالب العلم أيضا ينبغي أن يكون له آداب في الطلب آداب في جلوسه وآداب في تلقيه من شيخه وآداب في عرض السؤال على شيخه وآداب مع زملائه وإخوانه بأن يتأدب معهم وان يتخلق بأخلاق العلم فإن السلف كانوا يرسلون الطلاب كي يأخذوا من الأدب والأخلاق قبل أن يتلقوا العلم أم, ربيعة ال... أم مالك بن أنس إمام دار الهجرة تقول اذهب إلى حلقة ربيعة رواي فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه فكانوا يتحلون بالأدب ويأخذون الأدب قبل العلم أبو عبد الرحمن السلمي وأبو هريره كانا يقولان كنا نأخذ العشر آيات لا نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من العلم فنعمل به فأخذنا العلم والعمل فأنت احرص على أن تتأدب بالعلوم التي تتعلمها وأن يكون عليك هدي طالب العلم وسمته فانه ثمرة العلم طالب العلم أيضا لا يكون يغيب عن الدروس يحضر يوما ويغيب اياما ثم بعد ذلك يؤمل أن يكون طالب علم أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي فطالب العلم ينبغي أن يكون دؤوبا في الطلب لاسيما المبتدئ في الطلب فإنه يريد أن يثبت العلم في قلبه وهذا يحتاج إلى مواصلة واستمرار ومداومة وتلقي على الأشياخ العلم أما أنه يحضر يوما ويغيب اياما وبعد ذلك يقول درست ودرست فإن هذا من خداع النفس فإياك هذا من خداع النفس ينبغي أن تحرص على أن تحصل العلم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة طالب العلم أيضا ينبغي له أن يحسن كتابة الفوائد وأن يجعل له دفترا للفوائد وأن ينظم فوائده بحيث تقرأ لا يكتب بخط رقيق يذهب مع الأيام لا يكاد يرى ولا يكتب بخط عريض كبير يأخذ عليه الصفحات إنما يتوسط في كتابته ولا يكتب حواشي داخل الأسطر فتشوش عليه الورقة إنما ينبغي أن يكتب خارج الأسطر كذلك أيضا يتخذ قلما واحدا يميز به الفوائد ويكون لونه خلاف لون الكتاب المكتوب كأن يعلق مثلا بلون أحمر والخط أسود في كتابه فإن هذا مما يميز عليه الفوائد طالب العلم أيضا ينبغي له أن يراجع المسائل كي لا تضيع عليه وأن يجعل له صديقا كما تقدم أخا له يسمع عليه ويتعاون على البر والتقوى طالب العلم أيضا ينبغي أن يغتنم الأوقات الباكرة من أجل أن يحفظ العلم ويثبته فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم بارك, لي بارك لأمتي في بكورها طالب العلم أيها الاخوه قبل أن ألج إلى الدرس وقد ذكرت مثل هذه المقدمة في أيام قريبة ولذا أنا اختصرها على سبيل الإيجاز طالب العلم ينبغي له أيضا أن يواصل إذا منتهت هذه الدورة لا يطوي كتبه في الرف ويذهب إلى الدنيا طالب العلم ينبغي أن يواصل العلم وان يستمر في الطلب وان يطلب الاشياخ كي يتعلم عندهم طالب العلم لا ينبغي له ان تكون له انفه في الطلب فان صنفان صنفين من الناس فإن صنفين من الناس لا ينالا العلم ابدا المستحي والمتكبر المستحي لا ينال العلم رحم الله عائشة أم المؤمنين ورضي الله عنها إذ تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين وتأتي أم سلمة امرأة تأتي أم سليم امرأة بطلحة وتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يقول نعم إذا رأت الماء فلم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين فالمستحي لا ينال علما وهذا من مواطن التي يكره فيها الاستحياء بل ينبغي أن تطلب العلم كذلك أيضا المتكبر المتكبر لا ينال علما تأتي إلى حلقة الدرس وأنت تشمخ بأنفك؟ لا لا, تطلب... لا تحصل علما تأتي إلى حلقة العلم وأنت تزدري من حواليك من إخوانك لا تنال علما وإن أخذت علما لا يبارك لك فيه لا تشعر بثمار هذا العلم وبركته فعليك إذا قدمت إلى الدروس أن تتحلى بالتواضع وأن تتحلى ب الاعتراف بأنك بحاجة إلى العلم وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم ومن ظن أنه قد علم فقد جهل فأنت تأتي إلى حلقة الدرس وتعتقد أنك أحوج ما تكون إلى العلم إن الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب قاله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة تأتي إلى العلم وأنت مفتقر إليه لا تأتي إليه وأنت تعلو وتشمخ بنفسك فإن هذا سبب في حرمان العلم فالحذر طلبت العلم وقد كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول إن الذي نجهله أكثر مما نعلمه بكثير وهو إيمان في وقته فمن أنا ومن أنت فالذي ينبغي علينا طلبة العلم أن نعلم قدر أنفسنا وأن نحرص على التلقي وعلى الفائدة وأن نزاحم بالركب من أجل تحصيل العلم وعند ذلك يحمد القوم السرى بعد ذلك تحمد تلك الأيام التي كنت تحصل علما وتجتهد غيرك ربما زالسون في المقاهي وفي الأزقة غيرك ربما في النزهات والرحلات وأنت تصابر من أجل ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر نمضي إلى الدروس إن شاء الله